وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذر الذين اتخلوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كتبت ليس لها من دون الله وليه ليس لها من دون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 ذكي وهو الحكيم الخبير